وَذْكُرُوا إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ, تخافون أَن يَتَخَ فافَكُم النَّاسُ فَآوكُم وَأَدَكُ تخَافُونَ أَ يتَقََّ فَكُم النَّاتُ خَآوكُم وَأَدَك فَآوَكُم وَأَدَكُمْ بِنَصرِهِ وَجَقَكُمْ مِنَ الطَّذاتِ لَ فَإِذَا وَقَعَ وَأَيْدَاكُمْ فِي نَصْرِهِ وَرَجَفَتْ مِنْ الصَّيْدَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا مَهْوَى وَرَاءُ لَوْ تَقُولُونَ آمَنَّا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِتْنَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّ نَفْسَكُم وَأَوْلادَكُم فِتْنَةٌ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ أموالكم وأولادكم حتمة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اتَّقِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفِّرْ عَنكُمْ يُنْسَخُ تَخُضُّ مَا هَيَّأَ عَلَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وينكرون وينكرون والله خير الماكرين والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا واذا تتلى مَن نَّادَىٰ لَنَشَأْ لَهُ جُندًا لَّوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ الأولين إِن هَٰذَا إلا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالُوا رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاءَنَا فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَأَوْقِعْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَأَوْقِعْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 of a film